حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد للقابد الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادر في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرؤك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وَأَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعُشْوَى وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمَدِينَةِ ربنا وسعت كل شيء رحمة ووعد ما فوّل الذين تابوا والتابون سبينك وقيم ذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنة ودن التي وعد لهم وما صرح من آبائهم وزوادهم ودرياتهم إنك العزيز الحكيم وقيهم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقده رحمته وذلك والفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بدنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرت به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير والذي يريك ما ياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يليب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدردات ذو العوشي القروح من أمره على من يشاء من عباده ليوذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القحا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذن يوم الآزفة ذي ذي القلوب لدى الحناج ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذرني أقتل نوسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدر دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي ربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي هو مسرف كذاب يا قوم لكم كل يوم الظاهرين في الأرض فمن ينصون من بأس اللي قال فرون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا يخاف إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم يخاف أخاف عليكم يوم التناد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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَهُوَ فَوْضٍ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَأَخَذَ اللَّهُ سَيَأْتِي مَاكُمْ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّهُ يُرْضَى عَلَيْهَا غَدًا وَعَاشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُهُمْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب. وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالْآنَ تُنْزِلُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أولم قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لنا صرص لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معدوتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وَأَنقَلْنَا مُوسَى هُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أوه. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أوه. إن الساعة رآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 كذلك يَعْلَمُ كَيْفَ لَا يَعْلَمُونَ الله الَّذِينَ كَانُوا الذي لَا يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْعَيْنَى لَهُ إِلَٰهٌ مُخْلِصِينَ لَهُ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 هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمنا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون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 وَأَرْسَلْنَا أُنَاسًا وَرُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ رَسُولٌ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ مِنْهُمُ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَنْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَكُمْ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَيَا آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كيف كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كَسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ بُشْرَىٰهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا أَعِيدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وحاق بهم ما كانوا به فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَعْلٌ إِلَّا أَنَّهُمْ آمَنُوا لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ حَامِيمٌ تَذْكِرَةٌ مِّن رَّحْمَٰنٍ رَّحِيمٍ كِتَابٌ بَشَرًا وَنَدَرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقَمْ مِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَاوِلُ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجل غير ممنون. قل أإنكم لا تكفون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آددا ذلك رب عالمين. وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فقضرنا سبع سماوات في يومين وروحا في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة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 وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظناتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظناتم بربكم أعداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يَصْبِرُوا فَنَا هُم مَثْوًا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم يَلْمَوْتِينَ وَقَيَّضَ لَهُمْ كُونَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم أُسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَغُلِبًا قُلِ الْجَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا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 ومن آياته أن كثر الأرض خاشعة فإذا أزل عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياه لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا فمن يلقاها رخيون أما يأتي آمن يوم القيامة يعملوا ما شفوا من وإنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أن شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من معيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأتوا قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد الرا أمسته لا يقول أن هذا لي لا يقول أن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عوده للحسن فلن أن الذين كفروا بما عملوا ولن من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضناه بجانبه وإذا مسه الشر فدود عريض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 آمين عين سين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 وكذلك أحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ويبثيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعل كمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم التخذوا من دونه أولياء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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّين حن والذين أوحّنوا إليه والذين أوحّنوا إليك وما وصينا به براءه موسى وعيسى أنّ قيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت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 شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يذريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يماغون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف لعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 يَأْلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقُتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنَّ شَيْئًا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ كَمَا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن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 فمن عفا وأصلح فَأَجْرُهُ على الله إنه لا يحب الظَّالِمِينَ لمن ولم بَعْدَ بعد ظلمه فولاي كما عليهم من سبيل إن السبيل عَلَى على يَظْلِمُونَ ظلمون الناس فِي في الأرض بغير الحق ولايكلهم عذاب أليم ولم صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعد وترضى لمن لم نغ أو العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِضٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَغِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يضلل الله فما لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لَهُمْ بِكُمْ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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهن ذكران وإناث ويجعل من يشاء عاقبة إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلموا الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء